mm oh. و بین کم ندا و تلافیت و همسه الصفات الشعور وفي طريقنا لله طائف الغدير ونجتلي به بشائر الغفور أيامنا التي مر بها الكثير مرت كحول منا ونحن في عمور من الخطى في عمرنا القصير ما أقرب الهدى من غاية السرون وأي قصة يخفي لنا المصير أعمالنا هي الغراسون